أَوْنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذْوْقُوا عَذَابٍ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ وَهْهَابٍ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَغُوا فِلَ اسْبَاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو لوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليك أولئك الأحزاب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 يَصْبِرْ على مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَنِيْدًا إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ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 نعمل العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات جياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق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 فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وَإِنَّ له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فوهبنا له أهله وبثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولل الباب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 واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي اليد ولبصر ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا من المستصفين لاخيان واذكر اسماعيل واليسع وذن كفل كُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ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 إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم وقت معلوم قال فبعزتك لا يؤي النوم عبادك منهم المخلصين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 إن هوو إِلَّا ذِكْرٌ للِ العالممين وَلَ تَعلَم نَبَأهُ بعد حين